تؤتي أكلها كل حين رَبِّهَا ربها ويضرب الله الأمثال لماس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتستت من فوق الأرض أُجُتُّ السَّمَاءَ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثْبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظالمين قال الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها جهنم يصلونها وبئس القرار جَعَلُوا لِلَّهِ أَنْ دَادَ الَّذِي يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُلْتَ مَتَّعُوا فَإِنَّ نَصِيرَكُمْ إِلَّانَا قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ وَيُنْفِقُونَ مِنْ مَرَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بيع فِيهِ وَلَا خِلَالٌ